التعليم المدرسي التقليدي يتميز بالتفاعل المباشر بين الطالب والمعلم، مما يعزز الفهم والمشاركة، كما يوفر بيئة اجتماعية مهمة لتكوين الصداقات وتعلم مهارات التواصل. إضافة إلى ذلك، تتيح المدرسة استخدام وسائل تعليمية متنوعة مثل المختبرات والمكتبات، في المقابل، توفر الدراسة عبر الإنترنت مرونة كبيرة، حيث يمكن للطالب أن يتعلم في أي وقت ومن أي مكان، كما تتيح الوصول إلى مصادر تعليمية عالمية، وتناسب أولئك الذين لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس لأسباب مختلفة، لكن من عيوب التعليم عن بعد ضعف التفاعل الحي، وصعوبة التركيز في بعض الأحيان، وعدم وجود اشراف مباشر، لذلك، يفضل البعض الدمج بين الطريقتين للحصول على أفضل نتائج تعليمية